ve yukferun aralâ anfusihim كَانَ بِهِمْ bihim kısaca ve yukşu ha nafsih fəalâik həmul muflixun ve بَعْدِهِمْ ve yukhmanın yukhmanın yukhmanın yukhmanın yukhmanın yukhmanın yukhmanın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 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُو اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَمْحُسَهُمْ أُلَاءَكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أصحاب النَّارِ وَأَصْحَابُ الجنة اصحاب جناتهم الفائزون اصحاب جناتهم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا